صرى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآياتهم إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميل السماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عن ما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنفسه بينهم وقضي بينهم في الحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس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 المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء. إذا جاءوا ففتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وَقَالَ لهم خزنتها ألم يأتكم رسولكم يثنون عليكم آيات ربكم يثنون عليكم آ وينذرون لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حبت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ذَهَبُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام عليكم فدخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبعه من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. العاملين وتر الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم.